<محمد>, محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن, أشهد أن علي, علي. وليه الله حي على الصلاة حی علی الصلا حی علی الفلا حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی Allah is the greatest. Allah is La. لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآل